وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة من الليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج من أدركه الفجر ليلة المزدلف ولم يكن أدرك الوقوف فقد فاته الحج طيب اللي فات الحج عمل إيش روح ها ماذا يفعل يا جماعه تقدم لنا ايه عمر ماذا قال ليش لمن مع للجماعه لجوله لابي ايوب وجماعته امضي الى البيت انت ومن معك وطف واسع واحلق ثم ان ادركك الحج من عام قابل فحج وانحر الذي فاته الوقوف بعرفة سواء كان لسبب ضالة راحلته او بسبب خطأه في الحساب او بسبب مرض حبس او باي شيء كان وجاء وادرك الناس ليلة, الوقت ليلة العيد بمزدلفه وطلع الفجر وهو قبل لم يدرك عرفات حين يكون فاته الحج يبقى على احرامه وينزل الى مكة ما عنده رمي جمره العاقبه يروح يطوف طواف العقابه ويسعى سائل الحج ويرجع الى منى ويبقى على بقيه كل المناسك حتى جمره العقبة نعم لانها تحيه منى يمضي في كل اعمال الحج كما لو كان الحج صحيحا واذا كان عام قابل فانه ايش وادركه الحج واستطاع ان يحج انما ياتي بالعش بحج من عام قابل وعليه هج للفواتي هذا ما يتعلق بمن ايش فاته فجر يوم ايش فجر ليلة العيد لم يدرك شيئا بالوقوف في عرفات نعم قال ومن وقف بعرفة ليلة المزلسة قبل ان يطلع الفجر فالحجر هكذا قال هشام من وقف بعرفة ولو لحظة قبل ان يطلع فجر ليلة المزلسة يعني فجر ليه يوم العيد فقد ادرك الحج